جاوبني الغريب المعرفت منين يا أبو ذر جاوبني الغريب المعرفت منين يا أبو ذر أنت البصدق معروف والهادي شهد لك من على المنبر رجل منك نشد عنه وقلت ما عرف شخصه وقمت تتعذر غريب الوصف هذا منين أو يا رخصا سر جاوب عاشق ومجنون وعقل شاعر صغير ولوحشة قصر وعيون الشماتة تحيطني ونيران مثل نار الخليل على المحت سعر أنا بختك فريسة وطحت بيانا دياب أو كمنابل علي من الحقد كشر دليل تريد مني الناس أو خايف من نزل بزل تتعير عليك بغربتك والبموتة لوحدة تجاوب عني يا بوذر قال احج الصراحة وصيح زلمة اللي بالصدق يجهر قال احتي الصراحة وصيح زلمة اللي بالصدق يجهر قلت افصح بعد اكثر قال اللي يرضى بالذلة ذليل يعيش بالدنيا وعلي حتى الطفل يجسر قلت وليو في حد الموت واللي يصدق بحبه ويرخص المنحر قال اسمع ترى سر النشط عليه انا جاهل بشخصه ومثلك محير قلت عن ظاهر احتيم قلت عن ظاهر احتيم ومناقب عقله لو تقدر قال اسمع مناقب ما تعدها قلامه لو صار الزمن دفتر قبل الله ينولد بالبيت على ساقل عرش نبول وآدم من عصى ربه ذكر اسم الوصي وباسم الوصي استغفر تريد من ينتدي وياه من يا جانب التخير قلت من مولده بديلي قال البيت لجلنطر قلت بيما ندحجيني قال بيمنتها لأصنام تتكسر أبد ما سجد للأصنام ولا بالجاهل يعتقد وتأثر قلت عني العلم سولف قال انشد رجل يا بيقصد لي لو مخ وقف, وقف ومعظلة حجر قلت لتخي لك وعلى يستر اذا أذكر رجل لا سامح الله بسوء بعض الناس تكدر عقبه وخلصوا له بالشجاعه شلون بالحملات ابن عم النبي لوكر قال الصفح التاريخ واقرب كل روايه وشوف كل مصدر ما تلقى خبر مكتوب عنه يقول يوم بمعركه اذبر ابن ودي يشهد بزوده او يشهد مرحبا او يشهد حصن خيبر عبادات الخلق كلها يعاد هالطبره المرتبحه قال الصفحة التاريخ واقرب كل رواية او كل مصدر ما تلقى خبر مكتوب عنا يقول يوم بمعركة ادبر ابن ود يشهد بزوده ويشهد مرحب ويشهد حصن خيضر عبادات الخلق كلها يعادلها الطبرت المرتضى حيدر علي بكل الشدد يحضر علي ما يوم يتعذر علي يمطرد باسم الشر علي الساقي على الكوثر علي الطاعن علي الضارب علي نجمة دجا التاقب علي هيبة محاشينة علي قمرة ليالينة علي للموت والينة علي يا حكمة التنزيل علي يا معنى للتعويل علي العلم الجبريل علي المابايعك يخسر علي العاداك يتأخر وزير, وزير المصطفى الكرار قبل الدنيا.